يبحث هذا الدرس في الرزاق والرازق. الرزاق والرازق يقول المصنف رحمه الله وقد ورد اسم الله الرازق في مواضع من القرآن الكريم ورد اسم الله الرازق عز وجل في مواضع من القرآن الكريم طبعا الحقيقة هو أراد أن أجمل الآن في هذه العبارة نقول الله سقط مطبعيا أو من الضعف البشري كلمة إيه الرازق والرزاق الآيات الموجودة هذه فيها إيه يعني ورد اسم الله الرازق وإيش قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صح والله خير الرازقين هذه عن الرازق صح وإن الله له خير الرازقين عن الرازق هو عن إيش الرزاق، واتكلم وقد ورد اسم الله الرزاق، وجاءت الآن آيات مرة في الرزاق والباقي في الرازق، إحنا نضيف نقول وقد ورد اسم الله الرازق والرزاق، ياه الرازق والرزاق في مواضع من القرآن الكريم، قال الله تعالى هذه آيات، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين يعني ذو القوة الشديد المتين من صفة الله سبحانه وتعالى كما قلنا. قال تعالى والله خير الرازقين إلى أن يقول هنا ورزق يعني ننقل المصنف قوله تعالى ورزقنا وأنت خير الرازقين وأنت خير رازقين يعني أنت يا رب العالمين خير يعني رزقنا أعطنا من عطائك فإنك خير من يعطي وأجود من يتفضل وارزقنا وأنت خير الرازقين يعني أعطنا يا ربي من عطائك فإنك خير من يعطي وأجود من يتفضل ورد اسم الرزاق في السنة النبوية يعني كلمة الرزاق وردت في الكتاب وفي السنة من ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يرويه أنس ابن مالك رضي الله عنه يقول غلا غلا السعر على أهد رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله عليه السلام والسلام لو سعرت فقال إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر وإني لأرجو أن لا أرجو ألا ألق الله أو أر لا أرجو أن ألق الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ضرمتها إياه في دم في دمن ولا مال. قال السعر على حد النبي عليه السلام وارتفعت الأسعار. عما كانت عليه فقالوا يا رسول الله عليه السلام لو سعرت يعني حددت سعرا معينا فقال النبي عليه السلام إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم, في دم ولا مال هنا انظروا إلى الدقة والحرص على عدم الفساد في الأرض عليكم السلام يعني عدم الإفساد وعدم وكذلك الحرص على أن يلقى الله عز وجل ولا يطالبه أحد بالمظلمة لأن النبي عليه السلام يخشى أنه لو مثلا سعر الله عز وجل هو المسعر إذن قد يكون في هذا في هذا التحديد في إيه؟ ظلم إنسان باع بشيء الآن من خلال ظرف هذا التسعير لابد أن إيه؟ يعني أن يكون هناك ظلم أن يقع ظلم فالنبي عليه السلام خشية يعني من أن يكون يعني لو لو أراد أن يسعر يخشى أن يقع قال وإني لا أن لا ألقى الله أو عفوا وإني لأرجو أن ألقى الله أن ألقى الله عز وجل ولا يطلوني أحد بمظلمة حتى هذه المظلمة اللي هي الاجتهاد التجاري لو اجتهد تجاريا كما اقترحوا على عليه الصلاة والسلام أن نسعر لنا لو سعرت تضبط الأمور بتحددها لكن يخشى أن يكون قد وقع إيه يعني في ظلم العباد بسبب تفاوت الأسعار واختلاف التجارات وهذا بع بمثلًا اشترى بأكثر الآن يطالب قد يقع بإيش الخسارة رايكون سبب سبب في الظلم ولكن إحنا من تاجر يا من أجل أن نربح نخسر هذا التسعير أضر بنا يا تسعير هذا أضر بنا وأحياناً قد يضر بالمشتري قد يضر بالباع قد يضر بهما حالها تتفاوت ويخشى من ذلك أن يترتب على ذلك المظلمة أن تترتب انظروا إلى حرص النبي عليه الصلاة والسلام لا لو رأى يعني حقيقة هذه الدماء التي تسفح يعني سفكت هذه الدماء وأهرقت الله من أجل في زعمهم إزالة الفساد تغيير الفساد عن طريق الفساد وهو أبرز أنواع الفساد وهو الإفساد في الأرض وسفك الدماء تزعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فهذه فيها بالفعل سفك الدماء وفيها الإفساد والحريق والدمار وعياذا بالله بهذه الأعداد يعني كلها هل كان الفساد في السابق؟ وعدد القتل والتشريد والجرحى بهذا المقدار قد تكون مبالغات من أجل يعني أن تسوق هذه الأمور أحيانا قد تكون في الساب مثلا أرقام والله فلان قتل وفلان دبح يعني هذا تمهيد توطئة ولكن يعني حقيقة لو جئنا قلنا ناشد ناشد ناشدناكم الله استحلفناكم بالله عز وجل هل هذا يعني فيما سبق بلغت درجة الفساد والإفساد والقتل إلى هذه يعني إلى هذه الأرقام والأعداد بلغت ولا حول قوات الله بالله هذا إذا كان آلة الأمور إلى حكم الشرع والدين ولكن حتى هل يجوز أن يقام الشرع والدين بسفك الدماء وقتل الأطفال والنساء والصغير والكبير والخطأ العشوائي والاستعانة بالكفار ليضربوا هؤلاء طبعا لا يهمهم وصابوا يعني أصابوا من أصابوا، أه؟ هل أهملهم ذلك؟ لا أه ولا حمل قوته إلا بالله. فانظر أن بعير السلام يعني لو استجاب لهم في تحديد السعر هذا في مصلحة ليس كذلك، في مصلحة. ومع ذلك فقال أن الله عز وجل هو الخالق القابط الباسط الرازق المساعر والشاهد هنا في الحديث. إنه إيه؟ إن الله عز وجل هو الرازق، فأنا لا أريد أن أساعر لكم الله عز وجل هو الرازق، أنا لا أريد أن أساعر لكم هذا نصيب هذا أن يربح ودع الناس يرزق بعضهم من بعض هذا نصيب يعني في عالم التسعير يعني القضية الأيام دول وتجارة دول وتتفاوت وتختلف هذا نصيبه إنه يربح هذا نصيبه إنه يخسر فأنا لا أريد أن أظلم, أظلم الله عز وجل هو المساعر والذي يرزق سبحانه وتعالى وهو القابل والبسط كل طمعنا علاقة لأن ليس الموضوع هو أن الاسترسال في معنى هذا الحديث لكن الشاهد يعني الله عز وجل هو الرازق فأنا لا أريد أن أساعر الله عز وجل هو الذي يرزق هذا ويأخذ من هذا يعطي هذا ويمنع هذا سبحانه وتعالى فعالم يريد ويفعل ما يشاء بحكمة وعدل أما أنا ليس لي أن أسعر فالله سبحانه وتعالى هو الرزاق أي المتكفل بأرزاق العباد هاي معنى الرزاق المتكفل بأرزاق العباد القائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذن لماذا نخاف يا إخواني من عدم الرزق؟ والله عز وجل والله رزق. ولو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يخرج من أجله لا رزقه كما يدركه أجله. إن الرزق لا يطلب الإنسان أكثر مما يطلبه أجله. إن الرزقة لا يطلب الإنسان أكثر مما يطلبه أجل الرزق يطلب كما بين النبي عليه الصلاة والسلام وفي السماء رزقكم ما تعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون كما قولنا أنا لا أشك أني أتكلم لكن قد أشك أني أسمع رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون وقال تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياه الله يرزق من يشاء بغير حساب إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يبسط ويعطي ويقدر يقل ويضيق على من يشاء لحكم وعدل سبحانه وتعالى هذا وقد ذكر سبحانه وتعالى عباده في مواضع عديدة في مواضع عديدة من القرآن الكريم أنه هو وحده رازقهم المتكفل بأقواتهم وأرزاقهم المتفرد بإيه؟ بالرزق سبحانه وتعالى دون شريك ودون أن يكون هناك يعني لا هو من عند غيره ولا هو بمشاركة وإنما المتفرد بذلك وقد جاء التذكير بهذا القرآن في القرآن في مقامين جاء التذكير بهذا في القرآن في مقامين. مقام التفضل والامتنان يعني أن الله عز وجل يتفضل ويمن على عباده بالرزق ومقام الدعوة إلى الطاعة والخير والإحسان ومقام الدعوة إلى الطاعة والخير والإحسان فمن أمثلة الأول يعني مقام التفضل والامتنان قوله سبحانه والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا خلق من آدم زوجته حواء سبحانه وتعالى، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، جعل لكم جعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، الحفدة في كلام العرب إخواني جمع حفدة، اسمحوا لي بس أنا أحاول. الحفدة في كلام العرب. جمع هافد والحافد المتخفف في الخدمة والعمل يعني الحافد خفة العمل ويكون عنده نشاط مثابرة فإيه؟ يكون عنده العمل ومنه قولهم إليك نسعى ونحفد إليك نسعى ونحفد يعني نسارع إلى العمل بطاعتك نسارع العمل بطاعتك فهذه كلمة الحفيد يعني لأن هذا الحفيد بيحترم يعني الجد والآن سيأتي على من تطلق يعني ويحترم أو يعني يقدر من يكبره في في السن ف أو في العمر فلذلك يقوم بخدمته ويع يعني يعتني به فيدخل في هذا أولادنا الأولاد يدخلون في كلمة إيش الحفيد؟ وأولاد الأولاد أولاد أولادنا وأزواج بناتنا، إيه وخدمنا من مماليكنا وتفصيل أكثر يعني ذكره بعض آل التفسير لكن هذا يدخل في إيه في الحفيد وجعل لكم من أزواجكم من أزواجكم بنينا وحفده جعل لكم جعل لكم من أزواجكم بنينا وحفده طبعا هنا قد يقول قال طيب إيش علاقة الصهر مثلا يعني أنه أن يقال بأنه حفيد واللزل يقول إيش وجعلكم من أزواجكم بنينا وحفيدا هنا في الآية قال وجعلكم من أزواجكم بنينا وحفيدا فهذا يدل على أن الحفده يكونون من غير إيش من غير الأزواج إيه لأنه جعلكم من أزواجكم بيننا وحفده البني طبعا قد يكون هنا الأبناء من الأزواج و... وربما نقول بأن الحفدة من الأزواج على جميع الحالات حتى المصاهرة يعني إنه أنت هذا الصهر هو زوج إيه الابنة ابنة ممن جاءت يعني لها علاقة وارتباط لها علاقة وارتباط بإيه بقضية الزوجة على كل حال يعني هذا بالنسبة لقضية الحفيد في اللغة وكلام العرب، كلام العرب كما قلنا المتخف في الخدمة والعمل خفت العمل إلي نسعى ونحفد يعني نسرع العمل والطاعة فيدخل في هذا المعنى الأولاد أولاد الأولاد وأزواج البنات والخدم يعني من المماليك وهناك يعني أشياء أكثر من هذا وتفصيلات أوفر أكتفي بما ذكرت لكن الكلام السابق يعني أنه هل يكون الأحفاد من من غير الأزواج أو شيء هذا لعله يحتاج إلى مبحث أكثر والله تعالى أعلم هنا والله جعل لكم من أنفسكم أزواجه وجعلكم من أزواجكم بنين وحفده يعني انظر إلى حكمة رب العالمين يا لا الإنسان من المشكلة أن يكون عنده الالف للخيرات والنعم وما لعطاء رب العالمين يعني يوميا يرى الشمس ويرى القمر وانه كذا والليل والنهار الشمس تنظر والأرض تنبت ويأكل ويشرب وهالسيارة وكذا وجامع يأتي إلى آخره ويستمتع بقضية يعني نعمة وجود الأبناء والبنات ونعمة المال إلى آخره يعني هذا شيء طبيعي عادي جدا دون أن ان يشكر الله عز وجل دون ان يرى خدرة الله وعظمة الله في هذه الأفعال مشكلة فعلى الإنسان دائما أن يتفكر بهذه الأمور وأن يشكر الله عز وجل لهذا يوم القيامة حينما يمتث الإنسان بين يدي الله عز وجل ألم أجعل لك سمعا وبصرا إيه؟ ألم أكرمك ألم أزوجك يحاسب على هذا الكلام على الزوجة وعلى المال وعلى السمع وعلى البصر على القرار وعلى القدرة يعني إنه إيه كان يأمر ينه كل هذا يوم القيامة يسدد أف كنت تظن أنك مناقية يومك هذا قلها فاليوم أنساك كما نسيتني إيه فهذا الرزق حجة على الإنسان يوم القيامة ألم أكرمك ما أعطيتك ما رزقتك ما نعمتك ف ومن ذلك من هذا الرزق الحفدة بنين وبنات ورزقكم من الطيبات هذا الشهادة ورزقكم من حلال المعاش والأرزاق والأقوات أف بالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون الله عز وجل رزقهم إذا يجب أن يفردوا يعني الله عز وجل في يعني في العبادة لكن هنا جاءت في مقام التفضل والامتنان ومع ذلك أنا أقول تصلح أن تكون في مقام الدعوة إلى الطاعة والخير والإعسان لأنه قال قال عز وجل فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون هذه مقام دعوة لكن مقام التفضل الامتنان أن الله يعني